وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّاهُ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Fi yu ma ızil la yügdib uğda bahu ahd, vıla yusık uthaqahu ahd. Ya ayeti hın nefsıl mutmä in, irjii ila وادخلي جنتي